لكان يعرف الحسن من السيء. فيقال الحسن السيء ولكن يجب ان ي ك ا ك ا ج ي ن على نفسه ف ع م ل ه يكون ج ا ك س ج د ي ن ا على ن ق ص إ ي م ا ن ه ب ا ل ا خ ر ة إذ ن ا ك اجرين ا ك اجرين هناك اجرين هناك اجرين ه ك اجرين ه ن ا ل ا ج ي ن هناك ا ي ن ه ن ا ل ا ل ح س ن و ي ت ج ر ي ن ه ا ل س ي ء و ل ك اجرين هناك ا ي م ا ن ه ب ا ل ا خ ر ة ي ح ه ن له ه ذ ا ك اجرين ه ذ ا اجرين هناك ا ج ر ي ل ه ا ك ا ج ي ن ه ن ر ا ه ح س ن ا و ل ا ك اجرين ه ن ا ج ر ي ن ه ن ي ن هناك ي ن هناك ا ج ر ن ذ ل ك ل أ ن ا ل ع ن و ا ع ممن من ن زين له تعامل زي ك ث ي ر ة جدا لا شك من العمل ا ل س ي ء إ ن ه إ ذ ا وقت نزل في أ ر ض أ خ ذ أ ر ب ع ه احجار ووضع ث ل ا ث ة من القدر وواحدا يعبده ولا شك أ ن من, من العمل ا ل س ي ء المبين ان ا ل إ ن س ا ن يعبد له تمرا على ص و ر ة الصنم فيعبده فاذا جاء ا ك ل م ولا شك أ ن من سوء العمل المدين ان ا ل إ ن س ا ن ياتي بابنته وهي تمر ف بفؤاده ويحفر لها الحفره ويرمسها و ي حيه هذا ما يكون م ل ع ل م ا ل أ و ل من السبعه و م ا ذلك زين لقوم من, من, من الجاهليه زين لهم هذا العمل حتى إ ن ه يقولون إ ن ه ي ق ف على الحفره ليلطيه وهي إ ذ ا ه م ا ان يطيها ت ش ب ث به وتقول يا أ ب ت يا أ ب ت فتستجير به وهو داؤها و ق و ل فهم يعمهون يتحيرون فيها وهذا ولذلك يوثق وأبرز هذا للهجاية تجده لأنه أهل جنان الإنسان لا تجله حائرا لأنه لم وأبرز مثال لذلك ما يقع من أهل الكلام لم لذلك من يؤمن من أن يقع من اهل الكلام من ا ل ح ي ر ة ل أ ن ه م لم يؤمنوا بالله حق الايمان به أ ن ك ر و ا س ا ت ه و أ ن ك ر و ا ما جاء به كتابه وسنه رسوله فصاروا متحيرين ولهذا قال بعض, بعض الناس أ ك ث ر الناس شكا عند الموت أهل اهل ل ل وعلى ل ك ا ا م ل لأنهم ه من ا ل ل العالمين ه ما آمنوا ف ك ل إ ن س ا ن يضعف إ ي م ا ن ه ف إ ن ه يترتب عليه هذان ا ل أ م ر ا ن السيئان أ و ل ا تزيين العمل السيئ في عينه حتى ي م ا ر س أ ولا ينتبع منه والثاني ش ك ه وحيره وتردده بهذا نعرف ا ل آ ن أ ن ه كلما قوي ا ل إ ي م ا ن ب ا ل آ خ ر ة عرف الانسان القبيح ولم ي ت ر ت ب فيه قل لا ل أ ن إذا هذه ن ت ي ج ة ع م ل ي ة ك ت ا ب ي ة إ ذ ا كان هذا الوف يقتضي هذا الوف فهدمه يقتضي عدمه م ع ا د ل ة بين جدا فالذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ابتلوا بهذين ا ل أ م ر ي ن والذين يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ينتفع عنهم هذا ا ل أ م ر نسال الله عز وجل ل ا م لو ك ا عندهم إ ي م ا ن ح ق ي ق ة لو كان عندهم إ ي م ا ن ح ق ي ق ة م ا ف ي ه ن له م ل أ ن هذه الايه مقياس كل انسان يزيد له سوء عمل ا كان أ ن ه ن ق ص سليمه ل أ ن ه لو كان عندهم إ ي م ا ن ح ق ي ق ة وصل يخرجهم عن طريق الرسول عليه الصلاه والسلام うん الله الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ه ر ا ل أ ن ب ي ا ء والمسلمين قال رحمه الله تعالى باب وقت ل ا تركه اذن كلما ض ع ف ل م ه ب ا ل ا خ ر ة ز ا د التزيين تزيين ا ل خ ب ي ح في عين ا ل إ ن س ا ن وكلما ز ا د إ ي م ا ن ه ب ا ل آ خ ر ة كره ا ل ق ض ا ئ ح وهذا أ م ر مسلم ا ل آ ن على هذا يمكن أ ن نستنتج من أ ن الرجل الذي يستحسن ا ل ق ض ا ئ ح يمكن نستنتج أ ن ه ضعيف ل الايمان آ خ ر ة قول ه ن لأنه لو ق إ ي ه ب ا ل آ خ ر ة ما حسن ل ه ما حسن فيه في قضائح الأمان وهذا لا علي. وفيها أيضا الآيات حسن أن فيه في يتدب عليه دليل دليل على أن عدم ا ل إ ي م ا ن ب ا ل آ خ ر ة سبب ل ل ح ي ر ة ب ق و ل ه فهم ي ع م ه م وعلى هذا ف ا ل إ ي م ا ن ب ا ل آ خ ر ة سبب لليقين والنور وهذا أ م ر أ ي ض ا مشاهد و ا ل إ ن س ا ن ما يصاب بعدم اليقين إ ل ا بسبب أ ع م ا ل ه ونقص إ ي م ا ن ه وكلما قوي ا ل إ ي م ا ن ف إ ن ه يزداد م ع ر ف ة ا ل إ ن س ا ن حتى في ا ل أ م و ر غير ا ل ع ل م ي ة يعطيه الله تبارك وتعالى دراسه يتبين بها ا ل أ ش ي ا ء و د ر س ا ل ج ل ي د ا ل ن يقول الله سبحانه وتعالى أ و ل ئ ك الذين لهم سوء العذاب أ ش د ه في الدنيا القتل و ا ل أ أولئك أنشر ك ل من إليه ا ل لا ذ ي ي ن ؤ م ن ن و بالآخر لما ذكر و ا ل ع ي ا بالله طريقهم و أ ن ه زين لهم سوء اعمالهم ذكر ج ز ا ئ ه م و م آ ل ه م فقال أ و ل ئ ك الذين لهم سوء العذاب قيد ابو المؤلف رحمه الله بما يكون في الدنيا من ا ل أ ث ر والقصر و لكنه لا ينبغي أ ن يقيد به بل يقال إ ن هذا من سوء العذاب الذي ينالهم وهم ينالون سوء العذاب في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ومن اجل ذلك لم يكن, لم يكن لهم نصيب في ا ل آ خ ر ة بل قال وهم في ا ل آ خ ر ة هم ا ل أ خ س ر و ن وهم هم ا ل أ خ س ر و ن طيب هم مبتدع ا ل أ و ل ى والثانيه توكيد ويجوز ان تكون ضمير فصل ل ك ن لما سبق لها نظير وهي كلمه هم ف ا ل أ ح س ن تكون ضمير خطر ونستفيد الحصر من تعريف المبتدا والخطر هم ا ل أ خ ض ر و ا ل أ خ س ر اسم تفصيل م ع خ و ذ من الخسران وهو النقص وحصر الأخضرية فيهم دليل على أ ن هناك خ س ا ر ة لغيرهم لكن هم ا ل أ خ س ر و ن و ا ل خ س ا ر ة التي تكون لغيرهم هو أ ن الفساق من المؤمنين يعذبون بقدر ذنوبهم وهذا خ س ا ر ة ل أ ن ه لم يكمل لهم النعيم في ا ل آ خ ر ة حيث عذبوا على ما فعلوا من الذنوب فهذا لا شك أ ن ه وقت و أ ن ه خ س ا ر ة أذي كذلك ولكن الاكثر هؤلاء الذين ي خ ل د و ن في النار ولهذا يقول م ؤ ل ف لمصيرهم الى النار المؤبده عليه فهم الاخضرون فعليه يكون الناس في ا ل آ خ ر ة ينقسمون إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م رابحون وخاسرون و أ ق ص ر و ن فالرابح ا ل ذ ي من الله عليه فخرج من الدنيا وولاه ح ق ا لقاده ع ا ل آ خ ر سواء كان ذلك ب ص و ب ة أ و بمصائب كفر أ و بامال ص ا ل ح ة ش ل ي ل ة جدا ح سيئه لما اهل بدر قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غ ف ر و في لفظ لو عملوا مهما عملوا من الذنوب ف إ ن الله سبحانه وتعالى يغفره لهم بسبب ا ل ح س ن ة ا ل ع ظ ي م ة التي قاموا بها في و بك وقد يكون أ ي ض ا هذا الانسان الذي عمل سيئا في, في الدنيا قد يعفو الله عنه ل أ ن الله تعالى يقول إ ن الله لا يغفر أ ي ش ي به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتكون حاله في ا ل آ خ ر ة كامله والثاني الخاسر غير ا ل أ خ س ر وهو الذي أ ص ا د بعد الذنوب ولم يقدر له الخلاص, منه أو الخلاص منها فعوقب عليه و ا ل أ خ س ر هو الذي لا حظ له في ا ل آ خ ر ه ما له ا ل آ ا ص من الخلاص وهم الكفار وهم في ا ل آ خ ر ة هم ا ل أ خ س ر و ن وفي ا ل ا ي ة من الفوائد ما ء سنبحثه إ ن شاء الله في الدرس القادم لاني احب ان يكون م د ى م ن ن ا فهمنا الحمد لله منكم فهم ا للفوائد احب ان يكون استخراجها ل م نعم وفي ه ميت شاء الله نشوف. نعم. لا. ما ل أ ن العذاب في الاخره قد يكون مع ا ل ا ل ر ي ن فقط ثم قال و إ ن ك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخطاب مؤكد ب إ ن ك ثم مؤكد ب ت أ ك ي د آ خ ر وهو قوله لا تلقى ل أ ن ا ل د ا م هذه للتوكيد وفي اعراب بعضكم قال انها اللام ا ل م ز ح ل ق ة ا ل ل ا م ا ل م ز ح ل ق ة اي ما المزحلقه اي ما المزحلقه اي ما ا ل م ي ز و ل ق ه اي ل أن تكون ما المزحلقه ك ل ا اي ما المؤخر ل أ ل ا يجتمع مؤكدان في مكان واحد واللهيه تسمى للتوكيد, للتوكيد لكن إ ذ ا سئلنا أ ي ن محلها نقول في أ و ل ج م ل ة ولكنها زحل ق ا ت من أ ج ل أ ن الاول في أ و ل ج م ل ة مؤكد آ خ ر و إ ن ك لا ت ر ق ى ا ل ق ر آ ن أ ي يلقى عليك ب ش د ة من لدن من عند حكيم عليم في ذلك لا لتلقى معنى التلقيه التلقين و ا ل إ ع ط ا ء نعم لقيت كذا بمعنى لقنته إ ي ا ه إ ذ ا كان ذكرا واعطيته إ ي ا ه إ ذ ا كان عينا نعم وهنا ذكر القران ليس عينا يعطى ولكنه ذكر يلقن والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يلقن ا ل ق ر آ ن وكان إ ذ ا سمعه من ج د ر ي ل في أ و ل الامر يتعجل صلى الله عليه وسلم بقراءته فنهاه الله عن ذلك قال لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و ق ر آ ن وما ن من الله سبحانه ت ع ا ل ى ان يجمعه و ي ق ر أ ه فاذا قراناه فاتبع ق ر آ ن ه ثم ان علينا بيانه و ي ا ن ه لفظا و م ع ن ا و ح ك م ا إ ن ك ل ا ت ل قران ولكن يكون ه ن ا ل ق ر آ ن و أ ن ه م ش ت قران من ق يكون هناك ق ر أ بمعنى جمع و ق و ل ا ل م ك ل ف أ ن ي ل ق ى ع ل يكون بشدة أ ن ا ك قران يكون هناك قران تلقى ولم يقول تلقى ا ن ف ك أ ن ه يلقاه نعم ك أ ن ه يشعر ب ا ل ش د ة ولكنه ما يتبين ل كثيرا إ ن م ا لا شك أ ن الرسول عليه الصلاه و ل س ل م يجد من, من تلقى الوحي يجد شده ة معكم ا ل ل هاشي عندما ف ه ن ل ا ل ا ت لغه ع ل فيها غموض من لدن من عند يعني أ ن لدن بمعنى عند ويقال فيها أ ي ض ا لدى نعم ما م يبدل القول لدي نعم واتيناه من لدنا علما لدنا هي لدن ولدي هي لدى فيقال هذا وهذا ولكن ا ل ق ر آ ن كما هو معلوم ت و ق ي ف ما يمكن نبذل لفظا بدل آ خ ر ولو كان بمعناه وقوله من لدن حكيم ع ل ي في م ر ا د به الله سبحانه وتعالى م ر ا د به الله جل ج ل ا ذكره والحكيم مر علينا أ ن ه مشتق من الحكم والاحكام من الحكم والاحكام الذي بمعنى ا ل إ ت ق ا ن وهو ا ل ش ك م ة والحكم الثابت لله عز وجل أ و المتصف به الله سبحانه وتعالى ينقسم إ ل ى قسمين حكم شرعي وحكم قدري فالحكم الشرعي كثير في ا ل ق ر آ ن كما في قوله تعالى في سوره م ن ت ح ن ة ه ذلكم ه ا قال ذلكم حكم الله يحكم بينهم والحكم القدري مثل قول أ خ ي يوسف فلن ابرح ا ل أ ر ض حتى يحرن لي أ ب ي أ و يحكم الله لي يعني يقدر نعم هو ينتظر حكما شرعي ينتظر حكما قدريا الحكم الشرعي هل تمكن مخالفته نعم, نعم تمكن من الناس من يقبل ومن الناس من لا يقبل و الحكم الشرعي ق لا تمكن مخالفته إذن لا محال إذا حكم الله واقع إذا تمكن فهو إذن تعالى حكم ب ي ء ق د ا ا فهو و ق لا محال الحكم ل ا ش ر ع محبوب لله ولا مبغوض اليه اي ومبغوض فاذا حكم بفعل الشيء فهو محبوب و إ ن حكم بتركه فهو مكروه ف الله ت ع ا ل ى حكم ب ت ح ر ي م ا لنا ز مثلا قلنا لا وهم و كروله ه ل حكم ب ت ح ر ي م ا ل شرك ومكروه ه و الله الحكم الكوني ك ل ا ف ي ه م ح ب وفي ب و ه م ك ر و ه ل ل ه نعم ف ي ه م ح ب ومكروه ب و الله ولا ولا يمكن أ ن نعارض ذلك فنقول كيف يقع الحكم الكوني وهو مكروه له ل إ ذ ا معناه الله يجبر نعم يعني يفعل شيء وهو يكرهه هذا ما ي ك و ن إ ل ا في إ ن س ا ن يجبر أ و إ ل ا في فاعل يجبر فهل الله تعالى يجبر إ ذ ن كيف تقول إن في القضاء؟ ان ل ق ض ا ء إ في الحكم الكوني ما هو مكروه لله هذا و ا ح قد ي أ ر ه ن س ا ن ما يكرهه بحكمه يكره كل من النار ولكنه يصيب ولكن مصائب اخرى ما في شيء هذا ذ ا هو مكروه من وجه ومحبوب من وجه آ خ ر فهو من حيث ذاته مكروه لله سبحانه وتعالى كالمعاصي الله يقدره الله تعالى يقدر ا ل م ع ا ص م ع ن ي ك ر ه لكنه محبوب إ ل ي ه من وجه من وجه اخر ويكون هذا الوجه أ ق و ى من الوجه ا ل آ خ ر فيقع هذا الشيء طيب اذا الحكم يا ج م ا ع ة حكيم م س ت ق من الحكم والاحكام والحكم ا ل م س ت ق ب ب الله س ب وتعالى ينقسم الى قسمين كوني وشرعي ولكل منهما حكم أ و ل ا الحكم الشرعي لا يلزم منه وقوع المحكوم به أ و ل ا يعني قد يقع وقد يرى والحكم الكوني يلزم منه وقوع المحكوم به ب ك ل حاكم اما انقسامهما من ح ي ث ا ل ك ر ا ه والبغي لله فنقول كلاهما محبوب ومكروه لله سبحانه وتعالى محكم الحكم ما؟ لا يعني الآن الحكم الشرعي تحريم الزنا هذا الحكم هو تحريم الزنا محكوم اليه لكنه م ح ك م به هذا مكروه, مكروه الى الله طيب الحكم الشرعي منه محكوم ن ه محكم بمعنى المحكوم بك م ا ن ا ل محكوم به يعني مثل حكم الله رحمه و تعالى بتحريم الزنا لان الزمن محفوظه اليه و أ م ا نفس الحكم نفس ا ل ح ك م ا ل ل ي هو فعله فهذا أ م ر ما رقم انه ما حكم بهذا الشيء إ ل ا وهو يحب ان يكون حلال ب ترك ا ز ن طيب ا ن ة للإحكام ا ل إ ح ك ا م بمعنى ا ل إ ت ق ا ن وهي ا ل ح ك م ة تنزيل ا ل أ ش ي ا ء في منازلها ووضعها في مواضعها لا شك أ ن هذا اتقان نعم والله تبارك وتعالى متصف بالحكمه البالغه, حكمة البالغة. حكمة ي الأشياء المواضيع في التوحيد وضع وقد ونعيده ذكرنا الآن مثل للتذكير أ ن ا ل ح ك م ة تكون في ص و ر ة الشيء وفي غ ا ي ة ه في ووقوعه ر ة الشيء على هذا النحو وتكون أ ي ض ا في غ ا ي ة هذا الشيء نعم عندما وتكون لأن الحكمين السادقين الكون الشرعية الشرعية والسرعي الأمور الأمور الأمور وفي وفي أيضا في القدرية في الأمور وفي القدرية كلاهما مشتمل على ا ل ح ك م ة فعلى هذا تكون ا ل ح ك م ة في ا ل أ ح ك ا م ا ل ك و ن ي ة وفي ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة وتكون في الصوريه بمعنى أ ن ه على هذه ا ل ص و ر ة ا ل م ع ي ن ة ح ك م ة وغائيه بمعنى ما ينتج ع ل ي ه أ و منه من الغايات ا ل م ح م و د ة عندما ت ل م ت أ م ل الشريعه تجد أ ن وضعها على منهي عليه ي ه ا ل ش ه لانها كلها تنشد المصالح وتدراء هذه ا ل ع ا م ة في ا ل ش ر ي ع نعم ة إذن ف ه ي على هذه ا ا ل و ج أو بهذه ا ل ص و ر ة م و ا ة للسلام ثم إ ن ه ا ا ل ك م ة ا ل غ ا ئ ي ة م ا ه ي ثمرة هذه الشريعه ة والثمسكية ف الدنيا و ب ا ل آ خ ر وهذه ليست ل أ ن ه ا غ ا ي ة م ح م و د ة و أ ن تشريع ا ل أ م و ر من أ ج ل هذه ا ل غ ا ي ة أ ن ه ح ك م ة واضح كذلك ن أ ت ي إ ل ى ا ل أ م و ر ا ل ق د ر ي ة نقول ا ل أ م و ر ا ل ق د ر ي ة أ ي ض ا وضعها على نهي ع ل ي في هذه ا ل ص و ر ة هو ح ك م ة ثم ا ل غ ا ي ة منها ح ك م ة أ ي ض ا ولكن هذه الحكمة هذه ف ي ص و ر ة الشيء وفي غ ا ي ة الشيء شرعا أ و قدرا قد تكون معلومه للعباد وقد تكون م ج ه و ل ة ولكن ما هو فرضنا نحن فيما نجهله من حكم هذه ا ل أ م و ر فرضنا ا ل إ ي م ا ن والتصدي ق نحن نؤمن ب أ ن ما من شيء ن ش ف ا ه الله وما من شيء ن ف ع ل ه الله إ ل ا ولهم ح ك م يجب علينا أ ن ه م بهذا ل أ ن هذا مقتضى وصله بالحكيم لكننا قد نفهم هذا الشيء نعم وقد لا نفهم ن ؤ ت ي الحكمه من يشاء ما هو كل الناس ومن يؤتي الحكمه فقد يؤتي خيرا ك ث ي ر لكن علينا أ ن نؤمن هذا ا ل إ ي م ا ن ونحن إ ذ ا أ م ن ن ا هذا ا ل إ ي م ا ن فسوف نستسلم وسوف نرضى بالشرع اشتعاد القدر خذ ل أ ن نعلم أ ن هذا ا ل ح ك م عندما ن ت أ م ل على أ ح و ا ل الناس المسلمين وضعف دينهم وانصرافهم وضع ع ل ى الدين لا شك أ ن هذا يهمنا ويحسننا ولكننا إ ذ ا نظرنا إ ل ي ه من جهه أ خ ر ى نعم وجدنا أ ن ه مقدر من جهه الله و أ ن ه لا بد أ ن يكون لهذا ح ك م ة ل ك ن ن ا قد لا نعلمها قد لا نعلمها نحن وهذا يجب أ ن تجعله جاريا على جميع أحوالك, احوالك الخاصه والعامه انك تتيقن ان هذا ا ل ح ك م ة ولكن تيقننا ل ل ح ك م ة لا يمنعنا من فعل ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة التي امرنا بها مثال ذلك هذا المثال نحن ذكرنا ا مسأل م م س ل ل ضعف يوجب ا ا المسلمي ن هذا يجب لنا أ ن نتحرك أ ك ث ر ل ل د ع و ة إ ل ى ا ل إ س ل ا م وبيان محاسنه والتحذير من مخالفته وسوء ا ل ع ا ق ب ة للعصاه والفاسقين ل ل ج ا وبيان إلى الله الحق وبيان ا ل ع ا ق د ة ا ل ح م ي د ة لمن تمسك بدين الله ل أ ج ل أ ن يكثر ثوابهم و ل أ ج ل أ ن يدخل الناس في دين الله عن ا ل ت ن ا ء ل أ ن ي أ ظ ن أ ن ك م تتصورون كما أ ت ص و ر إ ن الناس لو مثلا دقوا على, يعني وجدوا على حاله معينه هل ي ج د و ن في هذه الحاله المعينة أو ل يدركون هذه ا ل ح ا ل م ع ي ن ة على حقيقتها لا ل أ ن ه ا أ م ر معتاد عندهم وقد لا يفهمون ما ينتج عنها من خير أ و من شر لكن عندما ي غ ل و ن في الشر وينتهون إ ل ى غايه ثم يبين لهم الحق ويرجعون إ ل ي ه يكون هذا أ ح س ن حالا من الحاله ا ل أ و ل ى التي وجدوا أ ب ا ء ه م على شيء فمشوا عليه ل أ ن ه م ا ل آ ن ياتون على اي وجه ياتون عن اقتناء وعن محبه لهذا ا ل أ م ر الجديد الذي بين لهم ولذلك الان آ ن ل ح م فيه ب ا د ر ة ط ي ب ة في جميع ا ل أ س ط ا ر ا ل ا س ل ا م ي ة ب ا د ر ة ر ج و ع إ ل ى ا ل إ س ل ا م عن اقتناء, عن اقتناء ولا شك فيه. وهذا من الحكمه أ ن الله تعالى يقدم هذه الامور المكروهه في الدين لاجل أ ن تكون غايه ة لما و أحمد نعم طيب من طيب لما ي ح ك عليم ل ل ع ع ي م م ن ا هو ا المستصف بالعلم احمد ل ل ع م كما د إدراك、الشيء. إدراكا ه أهل هو الأطول الشيء ج ز ا مطابقا إ ر ا الشيء ك على عليه ما هو علي. إدراكا جاثما ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لان هناك ل اشياء اخرى لان هناك اشياء نعم اخرى يحد ب لان م هناك اشياء ا نعم ملحق بالنسيان ومحدود أ ي ض ا وما أ و ت ي ت ه م من العلم إ ل ا قليلا ب خ ل ا ف علم الله وهنا قدم الحكيم على العلم ي و أ ك ث ر ما أ ع ر ف ح ا ل ق ر آ ن تقديم العليم على الحكيم ي طيب تقديم الحكيم م ما الحكمة من أقول لا على ل ل هنا ا هو ع you、mm -hmm. ا ل ج م ل ة ا ل أ خ ي ر ة ه ذ ه م س ت ق ل ة عن الاول لان الواو للاستئناف فيما يظهر الواو للاستئناف ن ن ق ي ا ا ل فلهذا قدم ا ل ح ك م ة أ م ا العلم ف إ ن ه مقوم من قوله و إ ن ك لا تلقى ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه بمجرد تلقى ا ل ق ر آ ن يكون العلم لكن هل هذا الموجود في ا ل ق ر آ ن موافق للحكمه ولذلك ن ع م مواسس قدمت ا ل ح ك م ة ل أ ج ل أ ن يشعر ا ل إ ن س ا ن قبل كل شيء ب أ ن ما تلقاه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ا ل ق ر آ ن فإنه حكمة. نغير ذلك في ذلك وقالت ر الزاريات ة ف س ك وجهها وقالت عجوز عظيم قالوا كذلك قال ربك إ ن ه هو الحكيم العليم ولو قال العليم الحكيم ل ي ش ل أ ن و ل ا د ة العجوز أ م ر خارج عن العاده ولماذا ع ن ا ل تلبيع ل و عجوز و ك كيف م فقدمت الحكمة لاجل أ ن يشعر ا ل إ ن س ا ن قبل كل شيء أ ن هذا ا ل أ م ر النادر الخارج عن ا ل ع ا د ة صادر عن حكمه وليس عن س ف ة ولا عن أمر م. أ م ر صدفي ت س ت ج ف ة إ ذ ا هذا مثلها نقول قدم اسم الحكيم الذي يدل على وصف الله تعالى ب ا ل ح ك م ة في هذا المقام ل أ ن ما تلقاه الرسول عليه او ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من ا ل ق ر آ ن مشتمل على التشريع الذي يحتاج إ ل ى بيان ا ل ح ك م ة فيه حتى يقتنع به المرء فلذلك قدمت ا ل ح ك م ة على العلم أ م ا العلم ف إ ن ه مفهوم من ك ل م ة تلقى اذ ن ه إ ذ ا لقي ا ل ق ر آ ن فقد علم لذلك صارت ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة السبب الثاني ما هو ا ل ح ك م ة من جمع ا ل ح ك م ة والعلم حكيم وعليم ودائما في ا ل ق ر آ ن تجد أ ن الحكيم ن ع م م ق ر و م بالعليم كثيرا ويقرا بالعزيز عزيز الحكيم أ ي ض ا فما هي ا ل ح ك م ة من ذلك نعم نعم どうしても言ってください。 اين ي ع السابق ع ل مبني اين في تطورك الان السابق, لا هنا. السابق حسب ذهن الانسان عجيب الله إن العلم يسبق الحكم كيف تدين هذا مناسب أ و غير مناسب إ ذ ا علمت انه مناسب ووضعته في م ح ل ه نعم هذا الحكم مستلزم ا للعلم ج و ن ح ك ة قد ت خ فهو ى على بعض الناس قد تخفى ف ل ليس ل خفاؤها هنا يقتضي أنها يقتضي م ع م جمع ة عند علينا يعني فكأنه الله خفاؤها علينا لا فكأنه يعني جمع ليتبين أن هذه معلومة عند الله وإن خفيت وإن خفيت فهو سبحانه وتعالى حكيم عليب يضع الاشياء في مواضعها وان خفي ت علينا ذلك ما نقول إ ن ه م ث ل اذا إ شرع الله شيئا أ و قضى بشيء ان هذا ليس عن علم بل هو عن علم حتى لو فرض أ ن ن ا نحن لم نعلم حكمته ووجهته ه ذ ا هو وجه الجمع في ا ل ق ر آ ن الكريم في آ ي ا ت ك ث ي ر ة بين العلم والحكمه الخلاصه ان نقول لما كانت ا ل ح ك م ة تخفى على العباد ق ر ن اذ الله تعالى بالعلم ليطمئنا بالمر إلى ه أن ه الله الحكمة كان مضحاج علينا معلومة وجل عند عز وإن طيب ي قال و ل إذ ق موسى المفسر قال أ ذ ك ر إ ذ قال وهذه طريقته وهي أ ي ض ا م ع ر و ف ة عند النحويين ب أ ن إ ذ ظرف. ظرف والظرف لا بد له من من ع ا م ل من م ت ع لا ق ل بد له من ع ا م ل وهو متعلق فيقدرون اذكر, أذكر دائما في مثل هذا ا ل ت ف ك ي ر اذ ك ر اذ قال موسى ل أ ه ل ه وموسى معروف انه هو ابن عمران اخو مريم كيف وما ر ي ن ا ب ن ة عمران ه الجواب يعني البين ج و ا ا لهذا إ ذ ا قال قائد ان موسى أ خ و ا لمريم ه ا ل أ ن هذا موسى بن عمره وهي مريم بنت ع م ر ا ن وموسى أ خ و ه ا و ن ويا أ خ ت هارون ها؟ سنة. سنة. نعم يسمون باسماء ا ن ب ي ا ء ن م والتاريخ م بين موسى ومريم سعيد جدا فموسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو أ ف ض ل أ ن ب ي ا ء بني إ س ر ا ئ ي ل ويقع بين أ و ل ي العزم ا ل م ر ك ب ة ا ل ث ا ل ث ة ل أ ن أ و ل ي العزم من الرسل عليهم الصلاه والسلام أ ط و ل ه م النبي صلى الله عليه وسلم ثم إ ب ر ا ه ي م ثم موسى وعيسى ونوح ما ي ج د ا ل إ ن س ا ن بينهم م ف ا ض ل ة ل أ ن لكل واحد منهما نزيه ليست ل ل آ خ ر ولهذا ما, ما نرجح واحدا منهما على ا ل آ خ ر أ م ا ا ل أ و ل و ن ثلاثة فالترجيع بينهم واضح ها؟ لا بس بين الفضل لكن ا ل م ف ا ض ل ة على سبيل المفاخره ما يجوز ولهذا ق ص ة اليهود مع مين المسلم ن ع م ق لا ت ق د ي م ا ي م وفي ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة ونوح وليوحنا عليك ونوح وليوحنا عليك و ن س ح و ل ن ا به إ ب ر ا ه ي م وعيسى والظاهر الله ع ا ل م ان نوح قدم هنا ل أ ن ه هو أ و ل الرساله ل أ ن ه أ ف ض ل وهو لا شك انه اول, أول, أول رسول هنا هارون هذا مينة. مينة. من ذ ا كما جاء الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ولكنه كان هو ايضا كما اردت ان اقبل الصلاه في القامه كان له اخ أ سيدنا هارون وقال <تصفيق> الحمد لله ان الشيطان الرجيم قلنا انه بناء على فقدمكم لمعرفة ف الحمد اللي سنباغ ونجعل ا ئ د ذلك إ ل ي ك م ف أ و ل ا قوله تعالى أ و ل ئ ك الذين لهم سوره عذابهم في ا ل آ خ ر ه هم مدخرون ما الذي ي س ت خ د م الآية ن كلا <تصفيق> <أو>. ه <أيه. تصفيق> لا ناقشتكم انت ناقشتكم اخواني فوائد وقلت ل م م مني وخاصه المنين وانهم ا كل ما زاد الايمان لا يمكن ي ك و ذ ا هو مسلما ي م ي ك و ذ ا هو م ل م ا ي ن ان يكون ل م ا ي م ن ا ي ك و ا هو م ا ي م ن ي ن هذا ا ك ن ان ن ا م ل م ا ك ن ا ا ه ل م ا يمكن ان ي هذا هو ا يمكن ا ي ن ا مسلما يمكن مسلما يمكن ا ي ه ا ه ل ي ه ل يمكن ان ان يكون ه ذ س ل م ا م ن ان ي م ن ان يمكن ان ن ان يمكن ان ي م ن ان يكون ذ ا س ل م ا ي م ك ان ي م ك ان ك ن ان ي م ك ا ل م ك ن ان ي م ن ان ي م ن ان ي م ن ان ي م ن ا م ك ن ا م ك ن ان ي م م ن ان يمممممممممم إن في طيب جل. أنا ولكن ا ل اذن د ي ن أ خ ي طيب ناخذنا أ على عجل لو ما نتعمق يالله اولا استفاد من قوله ا ل ك ر ا القرآن والكتاب المبين قال الله ابراهيم لما ه أنه ي تضمنه من ا ل أ خ ط ا ر ا ل ص ا د ق ة والاحسان العادل إ ل ى اخر ن الكريم إلا قوي ويخالف يا صالح <تصفيق> أ ن ا ل ق ر آ ن مكتوب سابقا ولا اخر ستحصل فقالوا لي ن ماذا ن نفسه يفعلون ي فيها؟ ربها القران ل م ب ي مبين ه لنفسك أحمد ب ي ومبين ل ل ش ي ا ء الان س ي ف ه ن في ج ل ايه صريحه في هذا الموضوع م ا عرف؟ ل ح هذا يفعل صريحه في ذلك لان القران مبين لكل شيء ن ع محمد وان كان ا عليك ك ت ا ب ة ب ج ا ن ا لكل شيء نعم انت ا ن س ت ف ا د أ ي ض ا من الايه بعيده لكن أ ن ا بينه ان ا ل ق ر آ ن ل ا خ ل ج عن قوله ق ر آ ن ا ولو كتب لقوله كتاب ي ب ي فهو كرام الله سواء ق ر ئ ة أ و أو وذلك مفهوم من قوله ايات آ ا ل ق ر آ ن ولكن آ ي ا إ الا اذا كان من كلام الله ه د ا وبشرى للمؤمنين اتقرمها يا علي. القرآن هُدًا هُدًا فاقيا بنا هُدًا نعم نفسه نفسه علي ليس يحكي وليس يحكي وليس أن نعم هو بشرى المؤمنين وكذلك أنه فيه في هدف الاب ما يبشر او ما يخطر المؤمن بخير و ا يكون معي يمكن في نفسك لكن ما عرفت ه ب د العمل